تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان كأنهم بنيان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 إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا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 ولسانا وشفتين وهديناهم النجدين فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم